وصويره الجبال فكانت سرابا ان جهنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاءا وفاقا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 ك تصفّل لا يتكلمون لَا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربه مأبا إن ذا أنذرناكم عذابا قريبا